وَلَ قَدَذَ رَأن بِجَهَنَّ مَكَثِ رَم مِنَجِِّ وَالإِنس لَهُم قُلوبُ لَا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُونُ اللَا يُبَصِرونَ بِهَا وَلَهُم وَلَهُم آذَُ الل بِهَا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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ